سبنی ادم آل بس می وسب نم این مشرق نحو ونستعين به ونستغفره ونسدد ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل ومن يضل فلا هادي ونشهد ايها لا اله الله وحده لا شريك ونشتغن سيدنا وإمامنا وعظمنا وقافلنا وقروتنا سيد الأولين والآخرين وإمام الأطياء البررة الطاهرين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم تسريما كثيرا اللهم لك الحمد كله وإليك يمتع الأمر كله على نيته وسره يا أيها الذين آمنوا تقول الله اتقوا الله حقا فاتح ولا تنطلها إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولا سليدا يصفح لكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطْعِ لَهَا رَسُولَهُ فَقَدْ فَاسَ كَوْزًا عَظِيمًا أما بعد أيها الموحلون جعل الإسلام لبنات الدول والأمم قواعداً وأسساً مهل فاسة لها نجاة ومن لم يلتزم لها هلا فنحن في وطننا هذا وفي بلدنا العزيزة هذه يجب علينا أن نصر على منهج الله ودرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء الأمم وبناء الدول حتى ننال خير الدنيا وثماء الآخرة وقد بيّن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عدة أسس وقواعد من خلالها يستطيع المسلمون بناء أهلتهم والحفاظ على وطنهم فمن أولي ذكر القواعد تعلم التوحيد والتدبية على التقوى فالإصلاح يبدأ من الطاعلان إلى القمة كما يدعي باب اهل الله عليه وسلم كان يمر رسله وعماله التي يفتحونها ان يعلموا اهلها اول ما عباس بن الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى أهل اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فيكن أول ما تدعوه إليه لا من اكشاء المجال السريابية ولا الديمقراطية ولا الانتخابات الرئاسية ولا ولا ولكن أول ما تدعوه إليه التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحد الله فهداية الخلق هي الغرض الأساسي هداية الخلق إلى الله أن يعبد الله أن يوحد الله هي الغرض الأساسي من الجهاد في الإسلام ففي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعليم انفذ على جسك فواللغي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا أحب لك من حمر النعم أو خير لك من حمر النعم ولذلك يجد أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى بتحقيق التوحيد في قلوبنا وندي الشرك منها وندي المعاصي والذنوب والبدع والمحتزان إذا أردنا لفلدنا هذه أن تكون من أفضل البلدان قال تعالى مثل الذي اتخذوا من دون الله أولياء من يريدون أن يعمروا وطنا وهم نشرفون بله كمثل عن اتخذت بيتا وإن أرهن البيوت يا بيت العنكبوت أي الذين يشربون بلاي رب العالمين كمثل العنكبوت وبيت في ضعفها وفي عدف تماسكها ففي أول حزة وفي أول شركة وفي أول محمة تنهار الدولة وتنهار الأمة لأن أهلها مشركون قال سبحانه وتعالى فمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان هذا هو الشرط التقوى والرضا من الله رب العالمين لا على فلسفات الغرب والشرق لا على النظم الغربيه والشرقيه من ديمقراطيه ورسماليه واشتراكيه وغيرها وعلمانيه ولكن وأسس دولة الإسلام وملادنا ولله الحمد دولة مسلمة دينها الرسمي هو الإسلام فيجب أن محافظ على هذه المكتسبات بتطبيق الإسلام قول وعمل لا مجرد بل يوضع في أول مواد الدستور أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس الدنيا له على شفى جنفٍ هارٍ فانهار به في ناس جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين الإيمان والتقوى هما سبق الخير وسبب قيام الدول والأمم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء والأرض ولكن كما هو الحال كذبوا كذبوا كذبوا بآيات الله وكذبوا بهذه رسول الله وكذبوا بسنته صلى الله عليه وسلم وكذبوا بذلك السنن الكونية أن الله ينصر من ينصره ويخذب من يخضره على رغم من ذلك ما قاموا بالواجه الذي عليهم فأخذناهم بما كانوا يكسبون ضغط الأساد في البدن والبحر بما يرى بما كسب أين الناس ثانيا من تلك الأسس التي وضع الإسلام لقيام الدول وبناء الأمم الأصباح والبعد عن الظنوب والمعاصي وحب الدنيا بل أقبال على رب العالمين بصدر مفتوح وقلب منشبه حسب الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا النصر في الدنيا وان يجعلنا في منازل الشهداء في الاخره وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون ولن يقص الصالحون الله سبحانه وتعالى قد يهلك الامه قد يهلك فبهي أبدأ لماذا؟ لأنه لم يتمع وجهه غضبا لله فأنت ممكن تكون صالح في نفسك فالمفترض أن تكون مصلحا لغيرك وهم مصلحون ولا تظن أنك لم يكون لك أحدا بعض الناس يقول لك يمشي جاد بالحيط باللهما أنا بصلي وصالح من اشتعوا فغير؟ لا يأكل لا يأكل ستجد لك أعداء وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل روط من قريتكم من قريتكم إنهم مناس يتطهرون ستجد غربك بدأ الإسلام غريبا وسيعوف غريبا فطوبا للغرباء فأرسل فرعون في المداكن الحاجرين إن هؤلاء لشغذبة قليلون وبعلا أهل الإسلام أهل الإصلاح أهل التقوى والدين يشعون في كل وقت رحيد لتلك الضربة فنصى الله سبحانه وتعالى أن يزيل قربتنا وأن يمكن الديننا وأن ينصر دولتنا وأن يقيم أمتنا إنه ليذلك والقادر علينا أيها المسلمون إن من عوامل انهيار الأمم والدول الذنوب والمعاصي التي يبتكبها أنا وأنت وهل أذل الله الأمم وخسف بهم الأرض أمم يمرقها الله سبحانه وتعالى حتى يبلغ الماء قمم الجبال أمم يمزقها الله بالصيحة حتى تتقطع في الصدور نياط القلوب الكل ذلك إلا بشؤ مجمع بالله تعالى من الذي أخرج أباك آدم من ذات الصدور والهناة والحبور والرخاء إلى دار النصب والعنام والذل والشفاق أليست المعصية؟ وضرب الله مثلاً قريةً كانت آمنةً مضمئنة آمنةً مضمئنة يأتيها رزقها رابا ركز معي في كلمة رابا من كل مكان من الجو مطر ومن الأرض نباتات وثروات من البحر غاز طبيعي من كل مكان لكنها لم تشكر لكنها لم تحمد الله رب العالمين فكفرت بأنع ميلات فأذاقها الله لتاس الجوع نفس الأموال والأنفس والثمار وانقطاع لمال الدين وخلق الثروات وضياع لمخدرات بسبب أنها كفرت بأنهم إلا فالنتيجة فأذاقها الله لباس الجوع والخوف فيه. لماذا؟ لأن الله يظلم العلام؟ لا والله حاشا حاشاه طلب سبحانه وتعالى ولكن بما كانوا يصنعون قال سبحانه لقد كان لسبالهم من في مسكنهم آية ماذا أعطاهم الله رب العالمين؟ جنتان على اليمين وشمال كل من الرزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور هل شكر هل سقاموا على منهج الله هل اتبعوا هدي رسول الله ام اتبعوا 아راءهم وهواهم وعقو لهم وعندما نتكلم بهذه الامور أقول لا تتكلم بالسياسة سياسة ماذا؟ ما الذي تكلمناه حتى الآن بالسياسة؟ نعم هي سياسة شرعية جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلها الله في كتابه ليسوس الناس أمرهم في هذه الدنيا أما السياسة العقنة التي يتدعوها أولئك الخوف الذين يعمون بها الديموراطية فلسنا في شيء وليست منا في شيء هؤلاء أعراضوا الذين عندهم جنتان بل طيبة ما طول العالم أعراضوا فماذا كانت النتيجة فأرسلنا عليهم سيلة العرب الله صحنت على عاقبهم بماء غزير كالكبار وممكن يعاقدنا بعمل الماء بانقطاع الماء وبدلناهم بجنتين جنتين بجنتين جنتين ذويتي أول خلط شيء لا قيمة لهم مر وأزل وشيء من سدر قليل لماذا أيضا لأن الله ظالم والعياذ بالله وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلموا قال ذلك جزئناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور حب الدنيا من عوامل انهيار الدولة والهيار الأمة كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا والتنافس على أموالها الدولارات تبيح المحصورات التنافس على الكراسي والمناصب هذا هو حب الدنيا حتى جعل حب الدنيا الأخا يخذر أخاه المصري يخذر أخاه المصري المسلم يخذر أخاه المسلم النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بيتي جمحان من جلبت دول على أن تعبث في مخدرات بلدنا إلا عندما اختلفنا وتصارعنا على الدنيا يوشب أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعدها قالوا أو من قلة النحن يومئذ يا رسول الله قال كذلك ولكنكم يومهن كثير كأمة مليار وثلت وكوطن فوق المث مليون ولكنكم يومهن كثير ولكن غزاء كغزاء السيد لا قيمة سلاح ولم يشكلنا الله أن يفظف في قلوبكم الوحن قلنا وما الوحن يا رسول الله قال حب الدنيا حب الدنيا حب الدنيا وكراهية الموت وعلي بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة إذا تعملتم بالربا خل بالك, خل بالك يا آكل الربا إذا أنت سبق في هذا البلد واحد يأخذ خط ربا يقول لك البعض المشروع عشان أبني البلد يا أخي والله اتهدم البلد والله اتهدم البلد يمحط الله الربا ويربي الصدقاء فأذنوا بحرب من الله أنت تحاكم الله سبحانه وتعالى ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأدناب البقر ورضيتم بالزرعة إيه معنى الكمدين؟ أي إنكم اتبعتم الحرس وأمسكتم بذيل البقر لتحريف الأرض ورضيتم بالزرع أي خلتتم إلى الدنيا وفضلتم الدنيا عن الآخرة وفضلتم الدنيا على الجهاد في سبيل الله والموت في سبيله سبحانه وتعالى يعني حب الدنيا وقراهية الموت ماذا سيكون الجزاء ودرككم الجهاد صلت الله عليكم زل زلد. تجد الأمة تهيش فيه زلم لا قوة لها ولا حول اتحذى أهل الشرط والغرب اتحاد الوروبي والاتحاد السبيتي مش عارف حلف الميت ومش عارف حلف القطار أحلاف كلها تتعارم عليك أنت أيها المسلم لا تجد دمن يسبك في قطعة من أرض إلا ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأخروا إخواننا الأكراف أحفاظ صلاح الدين في سوريا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيد المعدن وأن ينصر أهل السنة في كل مكان وأن ينصر المؤمنين الموحدين في كل رقعة من رب العالمين ينزعهم. الله سبحانه وتعالى لن يرفع هذا الظل عننا الا اذا ايه? حتى ترجعوا الى دينكم. تعونوا? ايه دينكم? هذا هو اهم شيء. عندما نرى في الخطب الغنانة التي عوامل بناء الامم كلها بناء من الاقتصاد بناء مش عارف ايه وبناء الارض بناء السماء هو هذا هو مربط الفرص يعود الناس لديه رب العالمين حتى لا تجد سادقا ولا قاتلا ولا مرتشيا ولا مقصرا في عمله بهذا تقوم الأمر بهذا تبنى الدول فإذن غرص مكادر الأخلاق في نفوس الناس النبي صلى الله عليه وسلم ما ضعف عندما تركنا الأخلاق يعمل فيها ذلك الجهاز القطير الذي يقص ليل نهار ما سمنا وما غسر في الخير والشر ولئننا لم نراقب بل تركنا أولادنا وإساءنا وبناتنا فريسة لغة إلى الانترنت إلى مواقع التواصل إلى الشارع فتعلق أبناؤنا أخلاق السدلة وأخلاق الدول من الناس ونقول لماذا بلادنا ينحذر حالها إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مهدماً وعويلة صلاة أمرك للأخلاق مرجعه فقوم النفس بالأخلاق تستقنين الفيروس يقول اعلم أن الدين كله خلق فمن زادك في الخلق زاد عليك في الدين الباحث الفرنسي كليماني ماذا يقول؟ يقول لم يكن محمد نبياً عادياً صلى الله عليه يا والحق بما شهدت به الأعداء رب المستشرق ليس مسلماً ولكنه عندما اهتم بسيرة الرسول شهد شهادة حقٍ نحن لا نحتاج نعلم نبينا حق المعرفة أكثر منهم ولكن من باب وشهد شاهدٌ من أهلها لم يكن محمد نبيا عاديا من استحق بجدارة أن يكون خادما النبياء لأنه قابل كل الصعاب التي قابلت كل الأنبياء الذين سبقوه مضاعفة من بني قومه نبي ليس عاديا من يقسم من يقسم أنه لو سرقت فاطمة ابنته لقطع يدها ولو أن المسلمين اتخذوا رسولهم قدوة صلى الله عليه وسلم اسمع بولي البدء قوله ولو المسلمين اتخذوا رسولهم قدوة لأصبح العالم مسلما العالم كله سيصبح مسلمة لهم اتخذوا أخلاق مين؟ أخلاق النبي الكريم أضروا هذا القول لو أستغفر الله إلا أنكم سأستغفره إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله ونفع وصلاة الله السلام على النبي حبيث المصطفى وعلى آله وصحبه والتأبعين والجادرين أحسانه إلى يوم الدين ومن خفى ثم أما بعد أيها الموحدون بالتنشئة المسرية الكريمة نمي هذه البلدة قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إذما أن نضيع من يعوه بعض الناس يذكرها أكل وشرب ولبس فقط لا ولكن قبل هذا كله تربية وتنشئة ودين وأخلاق ثم يقول أحد المستشريقين إذا أردت أن تهدمك حضارة حضار أي دولة وحضارة أي أمة فهناك ثلاث وسائل لابد أن تتبعها رقم واحد اهدم الأسرة اهدم تعليم أسقط القدوات اهدم الأسرة الأمة التي هي ربك المنزل خلص ما أصبحت ربك المنزل أصبحت رب عمل أصبحت وزيرة أصبحت أميرة أصبحت غفيرة أصبحت كل حاجة إلا الدور الأساسي اللي ربنا قال فيه وغرنا في بيوتكنا إلا إلا دعتك حاجة ضرورية منحة لعملها ابنها خريج يتسكع في السوارع وهي لابسة ومسايكة ورايحة من مدرسة ورايحة من مصحة وإذا قلت لها أدركي هذا المكان والوظيفة لابني لابني ليس لأحد الغريب كلها المرأة زي الرجل ما هيش تمالة عدد أنا لازم حقك ذاتي هؤلاء إذا كنا أردنا أن نبني وطنة لازم نعجل مرض المسلوب اللي أنا أتكلم بيه هنيجي بره الجرح ونعجل شنفع لازم ندخل لأصل الداء أصل الداء الأسرة هي اللي بتطلع الخمس ست سنين الأولانيين بيطلعين النشاك يا إما حنشوفه وشه إن هو حيكون خليفة لأبي بكر وعمر وإما له من أتباع أبي جهد وعياز الدنيا من أول الخمس ست سنين مين اللي برب في فضرة دي؟ الأم، الأسرة بعد كده المدرسة تكمل، بعد كده المسجد تكمل، بعد كده الإعلام تكمل بعد كده مؤسسات الدولة جميعا تكمل هذا البناء وهذا الصر أما إذا كان في سنوات الأولى بناء هشا وبناء ضعيفا كيف سنبني عليه. لما يجي للمتصر هو فقد القيم والمعيين والأخلاقيات والأدب والتعامل كيف سأربيه كيف سأبني على ما ذلك الغم والأب هدم التعليم إنزال قيمة المعلمة في الدول المحترمة انظروا إلى مكانة المعلم مش هكون راتب المعلم لا مكانة المعلم وطبعاً من مكانة المعلم العنق في الذي يكفيه عن التسول باسم الدروس الخصوصية أو غيرها من الأعمال التي لا تلقوا بمهنته ما وجدنا في دولة محترمة معلم يمدهي تهنم ليس بالمهنة العالية إلا في مصر إهمال التعليم ثم بعد ذلك إصغار القدوات وهم العلماء لأن العلماء ورثة الأنبياء وهم يريدوننا ألا نسير وراء علمائنا المصلحين المخلصين لا علماء الثورات هم نفسه علماء دعاة الثورات والتهيين والتهييس والفيس والقنوات القضائية هؤلاء ليسوا في علماء هؤلاء طالب شهرة هؤلاء الذين حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل التافي يتكلم في أمر العلمة في أمور الأمة يطهر في المخلص الناصح وهو يقود الأمة ويقود بلده إلى التمار والهلاك مواجهة الأفكار الهدامة وتطهير العكون أبناءنا فيهم والعياذ بالله ما لا يقصى من السموم بسبب ما يتلقونه يوما بعد يوم من من حدث ولا حدث من قنوان ومواقع ومدرسين وأصدقاء أفكار مسمومة مريضة يكفرون المسلمين من أبناء وطنهم ثم يدعون بالخروج على الولايات أمورهم ثم يبسنون في الأرض هؤلاء باسم الدين هذه الأفكار المرحلة لابد أن نتصدر لها الإعلام والمسجد والمدرسة والأرض والمربي وأنت في بيتك وفي شارعك كله لأن كلنا في السفينة فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا وإن تركوهم وما أرادوا وهلق الجميع ما تقولش ألمان كذلك إتقان العمل واستثمار الفضرات المعطلة مع تقديم الكفاءات لا تقديم الجنيهات تقديم الرشوة المحسومية اللي إله الله حيوبى محترم إله وظيفة إله اللي مش معه فنوس اللي مش معه ضحة طب واحد يقول يا عام الشيطة بتتكلمنا ليه؟ إحنا بلاذة وحياة ربي لو جاءت للفرصة آني ما هقول لأ عشان عرفتك بس أنت عن نفسك لو واحد يجا جاءني أنا واسطة وحعايق لبنك أو تديني بالفرص آني وحضرتك أول ناس احنا عايزين عايزين عنفرصنا الأول مش تاكد من النص لللي أعلم منه أو اللي منه. انت بص لنفسك الأضل عايز عيوبك الأضل شوف نفسك الأول فهذه لابد من ضبط تلك الأور لنبني هذا الوطن العمل والاستثمار وعدم الكزل حتى الإسلام على العمل نشر علم والوعي والثقافة بين أفراد الأمة كل هذه الأمور وغيرها نبني بها هذه الأمة احترام النظام العام للدولة القواعد والقوانين اقول أنا, انا انا بقول عن نفسي عندما اقوم سيارتي في انتجاه مخالف انا اهدم هذه الدولة اقول لسابق الدكتور يامل تسير دائما في المخالف فيه ناس عندها هوا بدل ما يريف وياخد خمس دقائق بسيادة لا عندهم هوا ان هو يمشي في المخالف يمشي في المخالف يا اخي اه عمل بسيط عمل بسيط ولكن انت كده بتهدم بنا عمر ما شوفنا بلد محترم. وتلاقي اللي بيعمل كده هو اكتر واحد يقول يا البلد بنت اللذين مش شايفين غربة مش شايفين امريكا مش شايفين كزا. لا احنا شايفينك انت. انت اللي بتعمل الغراب. ابدأ لنفسك فانهاها عن غيبها. فاذا انتهت فانت حكيم تصف الدواء للاتقام وزدنا كي يصح وانت علينا لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عام عليك اذا فعلت عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وقرمه وجوده وقضله ان يحفظ بلادنا. الله محفظ امتنا. الله محفظ علينا ديننا. الله موفق فلاة قمورنا. لهذا الخير يا رب العالمون. الله اجعلهم وداة المهديين. بير الضالين ولا مضلين. اللهم اجعلهم رحمةً عن العباد والبلاد. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بسعي مشكول. وذب مقفول. وتجارة لا تبور. برحمتك يا رحمن يا رسول. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان المبارك إلا قد غفرت لنا ذنوبنا. وإسرفنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا واجعلنا هداة المهديين اللهم إني أنا سألك عيشة هلية وبيكة سوية ومرضا غير موسم ولا قاضي اللهم من ارادنا وديننا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل <سؤال> الدائره <اللعب> تدور عليه يا ارحم الراحمين اللهم لا اللهم لا ناصر لنا الا انت فانصرنا على من عادانا اللهم من أراد بلادنا جوعا أو شبحا في ماء او رزقا يا رب العالمين فاجعل تدميره تدميره وجعل الدائرة تدور عليه اللهم انصر إخوى لنا من موحدين في كل مكان برحمتك يا أخم الرائمين وأقل دعوانا الحمد للنا وأقل الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا وضودا قل هذه سبيلي ندعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين